شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو لا اله الا هو العزيز الحكيم لا اله الا هو العزيز الحكيم